صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم ضالين آمين والسماء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففرون بِرِهِم مِن رَسُولٍ إلَّا قَالُوا إلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصُو بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا Akhir, fainah Zikra tan, fakul Mu'minin, wma khalqatul Al-Fatihah